وأقلعت عن الذنب فبماذا تنصحني قلت أصدقي في التوبة واسأل الله فالتبات فانفجرت باكية وهي تقول والله إني صادقة انفجرت باكية وهي تقول والله إني صادقة لقد أحرقت المعاصي قلبي وأجرت دمعي حارا على وجهي فهدأتها وقلت أبشري بالخير فرحمة الرحمن واسعة وإنه غفار لمن تاب لمن تاب وآمن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 صاحفي داخل صائح ونادى مناد يا الله ألي هذه الدرجة وصل بنا الضياع والانخلال حبست دموعي أثن على واقع المسلمين قالت باكية بما لا تتكلم ولم أن جرمي عظيم ولكني تائمة والله يحب التوهبين ووالله إني ناذمة ومنطرحة بباب رب العالمين تمالكت نفسي وقلت والأطفال أطفال من؟ فقالت أقسم بالله العظيم إنهم أبناء أبيهم وأنا متأكدة من ذلك فقلت هل عرفتني الآن لماذا كان زنا من أشبع الجرائم وأقبحها به تنتهك الأعراض وتختلط الأحساب والأنساب لذلك قال الله ولا تقرب الزنام إنه كان فاحشة وساء سبيل فالرتب عليه أبشع العقوبات الرجم حتى الموت وبدأ بالثانية قبل الثاني فقال والثانية والثاني فبدأ بها لأنها لو لم تمكن من نفسها لما حدثت هذه الجريمة فبكت حتى قطعت قلبي من بكائها تقولوا أشعر كلما رأيت زوجي أني مجرمة وأني حقيرة ودائما أردد على مسامعه سامحني واعفو عني وهو لا يدري لماذا أقول له هذا بل فكرت مرات ومرات أني أصالحه فقلت أستري على نفسك فمن سترك على نفسها سترى الله عليها ولكن